الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية العظيمة آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى فيها تتجلى صفات المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه قال الله بعد ذلك لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لن فصام لها لن فصام لها والله سميع علي لا إكراه في الدين كمال هذا الدين واتضاح آياته وبراهينه ودلائله ومعالمه وأعلامه فهو لا يحتاج إلى إكراه على دخول الناس فيه فدلائله بينه وهو دين الفطرة قد بين الله تبارك وتعالى للناس البيان الواضح الذي لا يترك بالحق لبسا تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال ولم يعد هناك ادنى التباس فمن يكفر بالطاغوت وهو اسم لكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض اسم لكل ما تجاوز حده من المعبودات ونحوها فمعناه يرجع إلى الطغيان فيدخل في ذلك الأصنام ويدخل في ذلك الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى وهم راضون من البشر ويدخل في ذلك من يشرع للناس يزاحم شرع الله تبارك وتعالى ويدخل في ذلك الساحر والكاهن عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا كلها من قبيل التفسير بالمثال فهذا الوصف يصدق على هؤلاء جميعا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة ثبت واستقام على الطريقة المثلى وتمسك من الدين بأقوى سبب تمسك بسبب وثيق لا يحصل له انقطاع ولا انفصام ولا يحصل له عاقبة سوء بأن يسلم إلى الردى والله سميع لكل المسموعات ومن ذلك ما يصدر عن العباد من الأقوال وكذلك عليم بكل شيء ومن ذلك أعمال العباد وما يصدر عنهم من المزاولات والتصرفات يعلم النيات والمقاصد والحركات والسكنات يعلم حال العبد وما ينطوي عليه قلبه وما يكون عليه من العمل الصالح أو الفاسد فالتعامل مع من لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم يؤخذ من هذه الآية الكريمه من المعاني والهدايات لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الدين دين الفطرة الدين الصحيح دين الله تبارك وتعالى الذي اختاره لعباده بغاية الوضوح وهو موافق للفطر السليمة كل مولود يولد على الفطرة فهذه الفطرة هي الإسلام ومن ثم فإنه لا حاجة للإكراه على الدخول فيه إنما قد يكره على ما خفيت أعلامه وغمضت معالمه أما هذا الدين فهو في حال من الجلاء لا يحتاج إلى ذلك كذلك قد يكره على الدخول في شيء كريه إلى النفوس ثقيل عليها أما هذا الدين فإنه موافق لفطرها تنجذب إليه وتجد فيه راحتها وروحها وسكونها وعافيتها وتجد فيه السعادة في الدنيا قبل الآخرة قبل ذلك يكون الإنسان في حال من تشتت شرود تنازع تشرذم الضيق الحرج في صدره فيتسع بنور الإيمان فمثل هذا لا يحتاج إلى إكراه لا يحتاج إلى إكراه والعاقل المنصف يدرك حقية هذا الدين وما فيه من الصلاح والإصلاح وما فيه من الرشد ومجانبة الغي فكل من نظر فيه بإنصاف أدرك ذلك واختاره طواعية من غير اكراه بخلاف من كان فاسد القصد سيء النيه فاسد الاراده مثل هذا قد يؤثر الباطل لأمر في نفسه من حسد أو غلبة الهوى أو نحو ذلك كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كذلك أيضا في قوله لا إكراها في الدين هذه الصيغة خبرية لا إكراها في الدين لكن معناها الإنشاء يعني لا تكره أحدا معناها نهي ينهانا ربنا تبارك وتعالى أن نكره أحدا على الدخول في الإسلام وهذا يرد على من يزعم من المستشرقين ومن تأثر بهم من أن الإسلام إنما انتشر بالقوة بالسيف وهذا غير صحيح فتحت البلاد في غالب الأحيان والأحوال بالجهاد فالجهاد شرع من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا لا لإرغام الناس على الدخول في الإسلام ولم ينقل أن السيف يوضع على رقبة الواحد منهم في البلاد المفتوحة ويقال له أسلم ولا أبدا وإنما كان يقبل منهم الجزية وكما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن ذلك لا يختص بأهل الكتاب ومن ألحق بهم كالمجوس بل يكون للعرب ولغيرهم أن من أراد البقاء على دينه فيعيش في ظل الإسلام وهيمنت هذا الدين ويحقن دمه ويكون بذلك قد أحرز ماله هذا هو التصور هذا هو الاعتدال هذا هو النظر الصحيح الذي دل عليه القرآن من يقول بأن الإسلام انتشر بالسيف هذا ظلم هذا غير صحيح ومن يقول بأن الإسلام إنما شرع فيه الجهاد لمجرد الدفاع فقط فهذا أيضا طرف آخر إنما المراد أن تكون كلمة الله هي العليا أما بالنسبة للأفراد فهم بعد ذلك لا يلزمون الدخول في الإسلام لكن تكثر العقبات والعوائق التي تمنع وصول دين الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الأمم فمن يمثل عقبه وحاجزا يحول دون بلوغ دين الله عز وجل إلى الناس فهذا يزال وهكذا أيضا فإن قوله تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغي يدل على أنه لا يوجد إلا رشد أو غي لا يوجد طريق ثالث القسمة فنائية رشد وهي دين الله عز وجل كما جاء في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح أو غي إن أن يتخذ طريقا آخر فهو غي يذكر أن هؤلاء الذين يمثلون أشد العداوة للمسلمين في القارة الهندية السيخ ما مبداهم ما منشأهم يقال بأن رجلا من هؤلاء الهندوس كان يعمل مع تاجر من تجار المسلمين في الهند فكانت تعجبه أخلاقه وأمانته وصدقه ونصفه فكان يتأثر به كثيرا ويعجب بهذا الدين الذي هذبه لكن كان ينازعه في ذلك كله الدين الأول له دين هذا الرجل وهو الهندوسية وكان يتنازع هذا الرجل دين الإسلام بما يرى وما تلقاه عن آبائه من هذه الوثنيات فماذا فعل رأى ما بين المسلمين والهندوس من الحروب والعدوات والمذابح المتكررة عبر التاريخ فأراد أن يجمع بين هؤلاء وهؤلاء يجمع بين الإسلام والهندوسية ويوفق بينهما وينهي هذا الصراع يجمع بين ما أحبه وأعجبه وبين الدين الذي نشأ عليه فأخرج ديانة جديدة وهي السيخ طبعا هؤلاء السيخ صاروا كما تعلمون أشد عداوة من الهندوس وصارت على أيديهم مذابح للمسلمين الصور موجودة لو بحثتم في الشبكة رأيتم على مد البصر الأطفال ممددين قد ذبحوا بالسكاكين والسواطير السلاح الأبيض أطفال على مد البصر نساء رجال ممددين على مد البصر لاحظوا هذا أراد أن يتخذ دينا بين الإسلام والهندوسية فليس ثمة إلا الغي قد تبين الرشد من الغي فالرشد من أراد الرشد فعليه بالإسلام الإسلام هو دين الرشد ومع ذلك فهو غي وضلال مهما زوقه أصحابه وزينوه وترجموا عنه فهو غي وإذا كان لا يوجد إلا رشد وغي فمن الغبن أيها الأحبة الغبن الكبير أن أهل الرشد يتأثرون بأهل الغي ويحاكونهم ويتشبهون بهم ويقلدونهم ويتزيون بزيهم فهذا من الغبن الشديد أنتم أهل الرشد وهؤلاء أهل الغي فكيف تعجبون بهم وتتأثرون بهؤلاء كذلك أيضا كما قال الله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال وإن او اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لا يوجد إلا الهدى أو الضلال المبين لا يوجد بعد الحق إلا الضلال فالحق اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه فمن أراد أن يكون على جادة فعليه بهذا الطريق والصراط وهو العروه الوثقه، هو العروة الوثقة فقوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه. هذا يدل على أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به فقال الله فمن يكفر بالطاغوت يكفر بكل ما عبد من دون الله لأن هناك من يؤمنون بمعبدات أخرى باطلة كل ما عبد سوى الله تبارك وتعالى فهو باطل فقد استمسك بالعروة الوثقة فليس المقصود بالإيمان بالطاغوت أنه يوجد طاغوت لا هذا يشترك فيه المؤمن والكافر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أن المؤمنين يعلمون أنه يوجد طاغوت ولكن المقصود بالإيمان بالطاغوت أن يتخذ ذلك متبوعا معبودا يعبده من دون الله تبارك وتعالى والكفر به هو انكار عبادته والإعراض عنها وأنه لا يصلح لشيء من ذلك وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يتم الإخلاص لله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد إلا بنفي الاشراك فمن يكفر بالطاغوت نفس كلمة التوحيد لا إله ينفي لكل ما يعبد فيه الله إلا الله هذا جانب الإثبات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا لا يكفي مجرد الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت يقول أنا أؤمن بالله لكنه يؤمن بمعبدات يتقرب إليها وأنها تنفع وتضر هذا يكون مشركا فلا بد من هذا وهذا ولهذا قدم الكفر بالطاغوت وذلك من باب التخلية كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله التخلية قبل, قبل التحلية وكذلك أيضا يدل هذا التقديم كفر بالطاغوت على أهمية ذلك أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل قد تتسلل ألوان من الوثنيات لكثير من الناس دون أن يشعروا أنوة وثنيات شرقية وغير شرقية تتسلل عبر دراسات ودورات لربما يتوهمون النفع والضر بحجر أو زهور مجففة أو قطع معدنية وما أشبه ذلك مما يزعمون مما يضيفونه إلى الطاقة ونحو ذلك فهذا كله من الضلال والدجل وهو داخل في الطاغوت فلابد من الكفر بذلك كله كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن النجاة لا تتحقق إلا بهذين، ولهذا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة، بمعنى أنه لا يستمسك بالعروة الوثقة إلا إذا حصل له ذلك. والعروة اسم لما يتمسك به، كعروة الباب. أنه ذلك، فهذه العروة الوثقة المقصود بها الدين الحق الصحيح الذي جاء. عن الله تبارك وتعالى بلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسك بما يتوثق منه من تمسك به حصلت له النجاة وتحققت لا يمكن أن يحصل له بعد ذلك إسلام إلى هلكة هذا الحق الذي ليست أوهام وتخرصات وخيالات و أمور خاضعة للتجربة ونحو ذلك قد يصيب وقد يخطئ لا فقد استمسك بالعروة الوثقة من اراد أن يكون على هدى وجاده واضحه فعليه بهذا الدين اتباع الكتاب والسنة ويبتعد عن بنيات الطريق والضلالات التي يدعو إليها أصحابها فالمسألة مسألة نجاة فقد استمسك بالعروة الوثقة أما الذي يتمسك بمصادر أخرى كالذي يقول إن المعول عنده هو العقل ويعرض حتى النصوص على عقله هذا لم يستمسك بالعروة الوثقة هذا استمسك بخيط سرعان ما ينقطع في يده كذلك الذي يستمسك في الفلسفات الشرقية والغربية القديمة والحديثة وما أشبه ذلك هذا لم يستمسك بالعروة الوثقة بل استمسك بما لا يصح الاستمساك به ولا يوصله إلى مطلوب كذلك أيضا يؤخذ من ذلك الوثقى أن هذه صيغة تفضيل فهذا يدل على التفاضل للأشياء والأمان وهذا أمر مقرر لا خفاء فيه والله سميع عليم سميع الله جاء بلفظ الجلالة هذا فيه ما فيه من تربية المهادة هم القلوب الإجلال والتعظيم والله سميع عليم وغكدت باسمية الجملة وسميع صيغة مبالغة وعليم يعني سمعه نافذ لا يخفى عليه شيء دبيب النمل يسمعه عليم يعلم كل شيء لا يخفى عليه قاب هذه الأسماء السميع العليم البصير وما أشبه ذلك تجعل الانسان مراقبا لربه دائما في حركاته وسكناته في خلوته وجلوته فلا تتحرك نفسه طلبا للمعصية إذا خلى، لا تهم نفسه حينما تلوح له شهوه بمواقعتها لأنه يعلم أن الله سميع عليم، إذا كان يراقب الناس في نظراته وحركاته وسكناته فالله اولى وأجل وأعظم. بعض الناس ربما يتحرج أن ينظر في صلاته إلى جدار المسجد ويرفع بصره هنا وهناك. فإذا نظر إليه الناس خفض بصره بعض الناس يسألون عن هذا يقولون هل هذا من الرياء فقل الله أولى وأعظم وأجل من أن يراقب يراقب الإنسان الناس إذا نظروا إليه خفض بصره وإذا غفلوا عنه نظر هنا وهناك فكيف بالمعاصي والذنوب والكبائر ومواقعة الجرائر والجرائم كذلك أيضا والله سميع عليم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الإيمان قول وعمل والكفر كذلك يكون بالقلوب ويكون بالأقوال ويكون بالأعمال فقال والله سميع عليم يسمع ما يصدر عن الإنسان من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وهو عليم لا يخفى عليه ما تنطوي عليه القلوب من إيمان وتقى وكفر وعسيان وتمرد على الله تبارك وتعالى واعتراض على شرعه وكذلك أيضا ما يصدر عن الإنسان من الأفعال القبيحة وما يتفوه به لسانه مما لا يرضي الله تبارك وتعالى سميع عظيم السماء بصير عظيم البصر هذه التربية القرآنية أيها الأحبة التي يقلب فيها المؤمن بين هذه المعاني والهدايات والأسماء والصفات التي تحمله تارة على الرغبة وتارة على الرهبة وتارة على المراقبة وتارة على التوكل وتارة على الخشوع والإخبات إلى غير ذلك أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم جعلنا وإياكم هداة مهترين والله أعلم وصل الله على النبي نحمد وعليه وصحبه إذا لديكم إضافة أو سؤال هي السنة هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة داخل في السنة فهم السلف الصالح نعم رشد تبين بالوحي كتاب, كتاب والسنة على فهم السلف الصالح لأن كل أحد يريد أن يفهم كما يريد المعتزلة فهموا فهما الأشاعر الطوائف المتكلمين فهموا من النصوص أشياء غير صحيحة وهكذا سائر الطوائف المنحرفة فلابد من فهم السلاف الصالح الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بهذه النصوص ودلالاتها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم صحبوه في الحضر والسفر في كل أحواله ففهمهم هو الفهم السليم وهم أهل اللغة الفصاحة وكان ذلك سليقة لهم نعم يقول في قوله لا إكره في الدين مع قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقول الله عز وجل إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتمهم وجه الجمع بين هذا وهذا أنا لا إكراه، نفي للإكراف أما قوله أمرت أن أقاتل ما قال أمرت أن أقتل الناس أمرت أن أقاتل ففرق بين القتل والمقاتلة المقاتلة غير القتل بمعنى أن يكون دين الله عز وجل هو السائد المهيمن وليس المقصود أن يقتل الأفراد حتى يقول لا إله إله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم ذكر له شرائع الإسلام فإذا ما أجابوا إلى لا إله إلا الله فالجزية وهكذا كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وأخذها من مجوس هجر مع أنهم من الوثنيين يعبدون النار قبلها منهم فلم يكن المراد بذلك أن يقتل الأفراد أو يقولوا لا إله إلا الله ففرق بين كلمة أقاتل وأقتل هذه واحدة الأمر الثاني أن قوله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم هذه التي يقال لها آية السيف في سورة براءة فالمقصود عند كثير من أهل العلم أن الأشهر الحرم المقصود بها أشهر الإمهال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذه غير الأشهر الحرم الذي رجب و ذو القعدة وذو محرم عند الجمهور أنها أشهر الإمهال تسيحوا في الأرض ومتى كان هذا في شهر ذو فتكون أربعة أشهر بعد ذلك الإمهال تسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله إذا انتهت أشهر الإمهال واستثنى الذين عاهد المسلمين منهم الذين عاهدوا المسلمين استثنىهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فالعهود منها ما هو قبل 4 أشهر ومنها ما هو إلى 4 أشهر ومنها ما هو إلى أكثر من 4 أشهر هناك ناس لهم عهود مطلقة مفتوحة فهؤلاء لهم 4 أشهر هناك أناس ليس لهم عهود فهؤلاء أم هلهم 4 أشهر فهؤلاء إذا بعد 4 أشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموا لأن من المحاربين لا عاهدة لهم حيث وجدتموهم نصوص الأخرى أن هؤلاء قد يأمنون متى إذا دفعوا الجزية؟ والله تعالى أعلم. بعض أهل العلم يقولون إن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، إن المشركين لا تؤخذ منهم الجزية إلا المجوس، لأن النبي صلى حقهم بهؤلاء، فهو للإسلام أو القتل. هذا قول لبعض أهل العلم، والأقرب أن ذلك عام. نعم. طيب لكم سؤال، تفضل. يتسول في المسجد، تعامل الشراء أول شيء لا ينهار. لأن الله ناهى عن نهر السائل أما قطع أذكار الناس والوقوف خطابة أمامهم فالمساجد لم تبنى لهذا فيبين له إن المساجد لم تبنى لهذا إن يجلس فيه ما في المسجد والناس يعطونه أما من يقوم يخطب أمام الناس فهذا غير لائق وإكرم كان يشدد في هذا ويقول الناس يأتون للمسجد للصلاة والذكر وهؤلاء يأتون للسؤال معن بعض أهل العلم رخص في هذا وبعضهم شدد فيه لحناف كانوا يرون التشديد في هذا إلى حد ربما رد أدالة أو شهادة من يعطي من في المسجد والمالكية لهم كلام في ذلك كذلك بعض الشافعية فالعلماء مختلفون بعضهم يرخص فيه وبعضهم يمنع مطلقا لكن لو أنه جلس من غير أن يخطب يتكلم ويشكو الخالق على المخلوقين لا هذا لا بأس يا الله نعم طيب اتفضل اتفضل. إذا رفض الجزية وهكذا يقاتلون إما الإسلام أو الجزية إذا أعطى المشرك الجزية تقبل من هذا الذي ذكرته آنفا هو لا إكرار في الدين الله اللي يقول ما هو الحلمانيون لا إكرارها في الدين لا إكرارها في الدين لا يقرأ أحد على الدخول في الإسلام إما أن يدفع الجزية ويأمن ويعيش بين المسلمين أما المرتد فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال من بدل دينه فقتلوا هذا غير المشرك الأصلي من بدل دينه فاقتره لهذا قاتل ابو بكر رضي الله عنه المرتدين ولا يقبل منهم الجزيه بالنسبه للمرتدين طيب السلام عليكم ورحمه الله